لأنه لفهمنا الأساس وحظ من يتركه الإفلاس والحفظ من خصائص العرب كما أتى عن المختار نصا محكما ألفاظه كما أتت مروية بالنص إنا أمة أمية أتبعها بقوله لا نكتب وبعد واو العطف جاء لا نحسب وهو حديث في الصحيحين ورد صلى على قائله الفرج الصمد والأمر بالحفظ أتى صريحا عن النبي المصطفى صحيحا كذا أتى عن صحبه الأبرار والتابعين السادة الأخيار أثنى عليهم وعلى من بعدهم نبينا فقال خير الناسهم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 وفي حديث ثابت عنه دعا لحافظي سنته نعم الدعا فقال فيه نظر الله امرأ سمع مني ما أقول ورآ أن من الواجب أن يبلغه لغيره كما وعاف بلغه ورحم الله قد ثبت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 وعند قوم يبلغ التواترا ثم أتى الأمر بحفظ العلم عن بعض الصحابة وحراس في السنن من تابعيهم فابن قيس قد زجر من رام أن يكتب عنه بل أمر أن يحضر ما له ليغسلا ما كتبوا بل قال فيما نقلا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 إلى ابن صخر حافظ الإسلامي بعض من الأئمة الأعلامي ثم على منهاجهم قد سارا من تابعيهم من نحل الإنكارا أشهرهم عبيدة والنخعي ثم ابن سيرين الإمام اللوذعي كذلك الزهري والأوزاعي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 وَاجْنُبْهُمُ الْمَثَارِ كَالْحَوَالِكَا ثُمَّ أَتَا مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ شَدَّدَا فِي مَسْلَكِ الْحِفْظِ فَكَبَّلَ الْيَدَا كَثَعْلَ بِنْ إِذْ قَالَ وَهُوَ الْعَجَبُ فِي حِفْظِهِ وَفَارِسٌ لَا يُغْلَبُ إِذَا أَرَدْتَ أَمْ تَكُونَ عَالِمًا فَلْتَكْسِرِ الْيَ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 من دوونو من حفظهم ما سمعوا فحفظ العلم ولم يضيعوا وبعضهم قد خاف من هجران طلابه تلاوة القرآن بالشتغال بالحديث فمنع تدوين سنة الرسول المتبعة صلّى وسلم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 فالخط عندهم وسيلة إلى حفظهم العلم كما قد نقلا عن غير واحد كمسروق ومن أبان ذاك مالك نجب السنن والمحو بعد الحفظ غير ممكن في عصرنا ويا له من زمن نرى به الوسائل العجيبة Uan esma otkora ikal-gariba, la kimsejabu kal-hifguk hajra mus-sefi, lit-palibina bel-hual-killul-wafi, la urakka bul-akora لن نجني العلم بدون الحفظ يا بني فلتكن به معتنيا ولتمتفع بهذه الوسائل من دون إسراف ولا تواكلي